بسم الله الرحمن الرحيم يس وبالقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سذا ومن خلفهم سذا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم لَمْ تُذِرُم لا يُؤمنون إَِّ مَا تُذِرُ مَ لتَّبَ الذِكِرَ وَخَش الرَّحمََ بِالغب فَبَشِررُوا بِمَوفَِةِ وَأَجرٍْ كَرب إِ نَحْن نحيرِ مَتَ وَنَكتُمُ مَا قََّمُ وَآثَارهُم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 ترتم بل بلات قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجلا يسع قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فَطَرَنِي وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن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 وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِم مِّن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أملكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لم جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ العيون. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ 112. وآية لهم الليل مِنْهُ منه النهار فإذا هم مظلمون 113. والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم 114. والقمر قدرناه منازل حتى عاد 124. وكل الشمس ينبني لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 125. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشهود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 رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَن لَّوْ يَشَاءُ إن إِلَّا فِي ضَلَالٍ 119. هذا الوعد إن كنتم صادقين 110. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 111. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 119. إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخبرون فاليوم لا تقلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 111. إن اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه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 هذا صراط مستقيم 118. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 119. هذه جهنم التي كنتم توعدون 110. اليوم بما كنتم تكفرون 117. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 118. ولو نشاء لطمسنا على آيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء اخناهم ما لا مكانتم فما استطاعوا مضيه ولا يرجعون ومن ومن مرهن نك اسمه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لما انه الا ذكر وقران 116. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 117. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 لا يَسستَطونَ نَصرَهُم وَهُم لَم جُضُ مُحظَرون فَلَا يَحظُكَ قَوْلُهُم إِ نَلَمُ مَا يسِرونَ وَماَا يالنُ أَلَم يَر إ سَانوا أن خَلَقَ فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي ذا الذي أنشأها أول مرة وَجَنَّتُ عَدْنٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنَتمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيم إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ